أول عمرة يقوم بها صلى الله عليه وسلم في الإسلام بعد الخندق لم تقم الدولة الإسلامية بالانتقام وغزو من غزاها ظلت تحت قيادة هذا النبي العظيم مشغولة بتشييد الإنسان المؤمن المتحضر ظل صلى الله عليه وسلم يعزز قيم الحب والتسامح والعدل والسلام قيم لا ترسم في الهواء ولا تكتب على الماء بل تغرس على أرض الواقع لكنها لن تظل حية ما لم تكن هناك قوة تحميها وقد حباه الله اليوم بقوة تحميها بل وتؤهلها للمطالبة بحقوق شعبها في ممارسة شعائرهم كبقية الناس ومن تلك الشعائر الحج والعمرة حقوق يتمتع بها كل الوثنيين ويحرم منها كل المسلمين بقرار من أبي جهل وما زال هذا القرار ساريا حتى اليوم أعلن صلى الله عليه وسلم لشعبه عزمه على أداء العمرة فأحجم المنافقون خوفاً وتهيأ أكثر من ألف وأربعمائة مؤمن انطلقوا في ذي القعدة من العام السادس ولما وصل صلى الله عليه وسلم مكاناً يقال له ذو الحليفة توقفوا للإحرام والإحرام هو أن ينوي المسلم البدء بالعمرة أو الحج وقبل الإحرام لم يقل لهم صلى الله عليه وسلم تخلصوا من ثيابكم المخيطة بل نهاهم عن أنواع من الألبسة هي العمامة والقميص والبرنس وهو كالقميص لكن به غطاء للرأس وعن السراويل إلا في حال ألا يجد أحدهم إزارا يلفه حول خصره وعن الخفين إلا في حال ألا يجد أحدهم نعالا عندها يجوز لبس الخف ولكن بعد قطع الجزء الذي يغطي الكعبين كما نهاهم عن ارتداء أي ثوب أصابه زعفران أو ورس أما النساء فنهاهن عن لبس النقاب والقفازين لذا استعد الصحابة قبل تلك المنهيات بالاغتسال وتقليم الأظافر والاستحداد وساق معه صلى الله عليه وسلم هديا سبعين من الإبل لينحرها لله وقد ميزها بتعليق أشياء في رقابها أو إشعار أسنمتها لكي يعرف الناس أنهم يريدون العمرة للحرب وقبل الانطلاق أرسل رجلين بأكثر من مهمة الأول بشرو بن سفيان الكعبي ومهمته رصد أي تحرك وثني معاد لهم والآخر الصحابي المشهور أبو قتادة وقد كلفه بقيادة مجموعة من الرجال لأداء مهمتين الأولى جمع زكاة بعض المسلمين في الجوار والأخرى التصدي لسرية معادية من المشركين في مكان قريب من ساحل البحر الأحمر يسمى غيقه بين المدينة ومكة لذا قال القائد صلى الله عليه وسلم لهم خذوا ساحل البحر حتى نلتقي